عليكي كلامك ده اللي بتقول ايه حيوديني في داهيه لا بقى ده انتي متبجحه جدا متبجحه زياده عن اللزوم السنه دي, دي بتاعتك ولا لا اعرف حاجه انا عنها شفتها عمري ما تردي خرستي ليه خرستي يا حرام عليكي يا شيخ مفترية مفتريه انت كل شويه وتاني هتقولي حرم عليكي يا شيخ حربت عليكي عشتك بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس القرار دلوقتي للنيابة يا سعدت البيئة أنا مظلومة إحنا ناس غلابه لو أنا بشتغل في الحاجات دي ما كان يبقى ده حالي ده احنا بنلاقي اللقمه بالكاد يعني بالعافية الفلوس دي بتاعتك دول دول دول ألف وسبعمائة جنيه آه ما هو أصل جوزي كان عنده حته أرض بقناها ودول جزء من الفلوس انت بتقولي إنكم بتاكلوا بالكاد ما هو لسه يا بيئة أصل الفلوس دي كانت عشان جوزك صحيح اختفى ايوه يا بي راح فين مش هارف يعني ما كلوش نشاط مريب مثلا ده غلبان يا بي يا حسنية جدك مسكوش هاي المخدرات في القرب بتاعه في الملاحات الكلام ده من 35 سنة يا بي كان مظلوم ده احنا غلبة يا بي ايه الورق ده بتاعك ما عرفش يا بي دول مطلعينه من السحرة بتاعتك يمكن يا بي الورق ده عبارة عن حافظ بنوك فلوس محطوطة باسمك بمبالغ تصل الى خمسين الف جنيه يا لهوي خمسين الف جنيه هو ده معقول يا بيه اظن كده تبقي ست غنية ومش معقول الصابون الدبابة يكسب الفلوس دي كلها انا مظلوم يا بيه الورق ده انا ما عرفش عنه حاجة ما عرفش عنه حاجة طيب اكتب قررنا اولا الافراج عن السيده كوسر انور الطايع بضمان محل اقامتها ويتم الإفراج عنها من صراء النيابه الحمد لله ثانياً تحجز السيدة حسنية أحمد فرحان أربعة أيام على زمة التحقيق ويراعى تجديد الحجز في الموعد القانوني دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، دنيا، دنيا. لا حول الله يا رب وإنتوا يا عيال عاملين إيه احنا مش مهم المهم امي ما شفتش امي يا خلال حاجة اشوفها ازاي بس يا عيال احنا مش عارفين عنها اي حاجة هيرجعوها لا مش هيرجعوها هيرجعوها باذن الله اللي بيروح ما بيرجعش تاني على رأيك يا وفاق كان ابو رجع ان شاء الله هتطلع منها زي الشعرم العجين تطلع من ايه هي عملت ايه ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة ولما ما عملتش حاجة الحكومة خدتها ليه يا عيال خليكم في نفسكم احنا من غيرها هنسوي حاجة خدوا يا عيال أنا جبتلكوا شوية أكل تلاقيكوا جعانين يا حبة عيني الودة هو يا خلال حجة هو الود كمان بطلوا يروحوا مدرسة من يوم ما ما خضوا مني. ليه ما بتروحوش يا عيال ما هو العيال في المدرسة بيعيروني بيقولوا لأمك حرمية ولا بتاعت مخدرات اخص عليهم وعلى قلة أدبهم إلا صحيح أمي كانت بتعمل لحاجات دي أمك ستة أميرة وابوك كمان هي ما سابتلكوش فلوس فلوس فلوس ايه كل الفلوس اللي خدتها مني من السيمبلاوين البوليس خدها كانت فلوس كتيره اه كانت كتيرة احنا ما صدقناش بعنا هوب البوليس الي وخد الفلوس الو اقفل التليفون بسرعه يا مجنون حط السماعه حط السماعه في يا سالم. انا مليون مره قلت لك ما تردش على التليفون خالص الايام دي ليه يا سامر ضرب ضرب منعرف انا ضرب برضو ما تردش خالص طب ليه يا من غير ليه انا مش لازم أشرح لك كل حاجة حاضر سامر حاضر بس ما تزعليش مش زعلانه فين الجرايد جاي حالا يعني ايه جاي حالا بسرعه عايزاها حاضر حاضر سامر الله انت ما عصبيه كده يا فندم مخلش. معلش عم هارف انا انا اسف لا ابدا استهانم اذا كان علي انا مفيش حاجة بس انا مش عايز ساتك تضايقي الجرايد انا عايز الجرايد على فين استهانم مش هتاخر مشوار كتا لحد المحكمة محكمة ايوه النهاردة النطق بالحكم الله طب و احنا مالنا استهانم ايه اللي ودي ساتك محاكم معلش ما مهمش هيجرى حاجة مم. ما تخلينا في الموضوع احسن استهانم مش قادرة انا مش قادرة عايز احضر ومفيش خوف من اي حاج يا ست هان قلت لك ب... مش قادره وعايزه احضر خلاص اللي تشوفيه يا ست هان على كل حال احنا عملنا اللي علينا يا ست حسنيه وربنا يجيب العوائب سليمه باذن الله انا مش عايز اطلع عشان انا عايز اطلع عشان عيالي واحشولي اوي يا استاذ معلش معلش ايه مالك الست اللي سبب في دخولي هنا جت أصدق قصدك كوسر انور الطايع هي يا استاذ طب احنا منا وملا قاتلت القتيل وجاي تمشي بجهازته ان شاء الله ما فيش قتيل ولا حاجه ما تخليني اقعد جنبك ما انت كنت قاعده ووقفت يا ست يا سيدي معلش عايزه أقعد تاني اتفضلي اتفضلي محكمه بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع المرافعه الشفويه حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبة المتهمة حسنية أحمد فرحان بالأشغال الشاقة المؤبدة سعيدة يا عارف سعيدة مبارك يا كوصر هانم خير يا هانم خدت مؤبد صحيح ألف مبروك مبروك يا فندم الله يبارك فيك ميرسي يا عارف نفرق شربات لا مش للدرجات يا عارف اللي شوفيه سابتك يا فندم الله إنه مالك. الفستان ما أتعقده ليه الله. إيه البهدلة دي ها <تصفيق> لا مفيش مفيش مفيش إزاي يا فاندم ده سيادتك متبهدله قوي حصل حاجة سيادتك وقعتي لا ما وقعتش لكن الولية دي مسكت فيها ولو لأنهم سلكوني منها وطلعوني من تحت قديها ورجليها بصعوبة كانت موتتني كبست على نفسي كانت حتجيب أجل يا عارف أما ولية مجرمة صعيد لا مش للدرجات دي عزورها برضو يا عارف اعذرها المهم ان العواقب جات سليمة طيب خلي بقى الدادة تحضر لي الحمام حاضر يا فندم ياي ده انا متوقع اني هحتاج اسبوع نوم واستجمام استجمي يا فندم ربنا يديك الصحه عارف يا فندم بس انا انا عايزه احتفل بالمناسبه دي ما انا قلت كده يا فندم بس انا هحتفل بيها بطريقتي بص انا عايزك تعمل لي سفره حلوه على العشاء وهات لي أنا انا بموت في الشمع. حاضر استاذ يا سلام اخيرا كابوس نزاح من على ستري عتريس، انت رجعت انت يا ابني مش كنت لسه في الورشه انا مش ناقصك انت كمان يا بنتي يا وفاء في يا اخويا مالك سمعت حاجه غريبه قوي سمعت ايه سمعت ان امكم اتسجنت يعني ايه اتسجنت ما احنا عارفين انها مسجونة احنا عارفين انها هتطلع ان شاء الله حتطلع لا مش حتطلع مش هتطلع ايوه مش حتطلع مش حتطلع خالص يعني ايه يعني.. يعني اتحكم عليها بخمسة وعشرين سنة سجن يا نهار! مش ممكن! مش معقول! هي ده! يعني غدها خالص! مش هنشوفها تالي! ايوه! مش هنشوفها تالي! ايه رأي ساتك بقى في الصفرة الجميلة دي؟ الله! الله حلوه حلوه بصحيح الله الشمعه يجنني عارف وأنا كمان حطيت احلى بارفان عندي ولبست احلى فستان علشان انا اتولدت من جديد دي كانت حتبقى كارثه يا عارف عدت استاني معدت طيب لو سمحت اسحب لي كرسي عارف اتفضلي يا هانم اه ميرسي آه على فكره مم. بعد سياتك ما تتعشي سعد البواب عايز قبل سياتك عايز ايه سعد البواب مش عارف مرضيش يقول مم. طيب هشوفه بعد العشاء حاضر يا فندم يا ليلي يا ليلي يا ليلي خير يا سعد عارف قال لي انك عايزني ما استغناش يا ست الهانم ايه في حاجه كنت عايز خمسمائة جنيه خمسمائة جنيه؟ ليه يا سعد؟ عايزهم يا ست الهانم مرضي محتجالهم ايه؟ انت مش خدتي يا سعد كتير؟ وفيها ايه يا ست الهانم؟ ناخد كمان ربنا يخليك ليني مم. حاضر يا سعد الصبح عارف حيدهم لك بس يكون في علمك ان ده اخر مبلغ هدفعه. <تصفيق> مش عشان يعني علشان شهدت الميتين <تصفيق> يبقى خلاص يعني خدامك يا ست الهانم وانا باخد حلاوة نصرة حاضرتك والخروج الحمير طيب طيب عن اذن حاضرتك عارف يا عارف ايوة استهانم افند شفت البواب عايز ايه سمعت يا استهانم هم. بس انا خايفه لا يتمع على ايه نديره على دماغه لا لا لا لا لا بلاش فكرني بكرة نديله طلبه بيقول انه عايز الحلاوة نديله الحلاوة يا عارف يطمع يا ستة هانم واخد ما فيه الكفاية نديله نديله يا عارف وعملين ايه يا عيال مش عاملين حاجة زي ما انت شايفه يا خال الحجه الناس زهقت مننا زهقوا ليه ما عادش حد بيعبرن وانت يا عطريس مش واخد بالك من اخوتك ليه الفلوس اللي انا باخدها من اللصة بدفعها وهي هتكفي يا ابني طب هنعمل ايه ما تطلعوا الفلوس بقى يا ابني فلوس فلوسي هي مش امك سايبه فلوس ما سابت حاجه خالص يا ابني لازم امك شايله فلوس في حته امينه وهتقول عليها عشان تصرفوا منها فلوسه اللي ام هتشيلها هو الصابون ده كان بيكسب حاجه صابون ايه انا بتكلم على الحاجات الثانيه كلام ايه ده اللي بتقولي على امي امي ست شريفه وكويسه وعمرها ما عملت حاجه غلط انت هتصدقي الناس الكذابين وتكدبين احنا ايه ده يا أختي انا ماليا عيال اقعدوا بالعافية اعوذ بالله جايه تقطمنا اما الوليه دي تخبط ما تفتحهاش تاني عيال عطريس عايز ايه عايزين ناكل نعم ربنا ينتقم مني يا ظالم يا مفتريه ينتقم مني ليه انا كان لازم ادافع عن نفسي كان لازم اخرج منها بحق ربنا بحق العيال اللي محتاجين للاكل ولغطاء اقبل دعوتي يا رب غصب عني ويا روح ما بعدك روح ده انا كنت هتحبس عشان ما تتحبسيش انت اتحبس انا ان كنت فاهمه انك نفضتي من عقاب الحكومه حتروحي فين من عقاب ربنا حتروحي فين بلاش مين مين مين اللي بيخبر مين مين مين بس تهاني افتحي يا استهاني مفتحي في ايه يا كوسه هاني ايه كنت باحلم للدرجه دي يا استهاني انتو سمعتوا ايه سمعنا حضرتك وانتي بتصرخي وانت نايمه بتصرخ ايوه استهانم اجيب لحضراتك كباية مياه لو سمحت يا دادا في حاجة استهانم لا ابدا ابدا أبداً إزاي؟ ده نون زي اللمونة دلوقتي حبك ويسع تمام يا فندم المسجونة حسنية فرحان يا فندم تعال يا حسنية قربي كلمي سيد مأمور السجن يا حسنية سيبيها سيبيها شويش حاضر يا فندم إيه يا حسنية مالك مفيش يا فنم انا مظلوم انا مظلوم ولادي ولادي قالوا لي انك ما بتاكليش خالص انا مظلوم شوف يا حسنيه انا عايز اقول لك ارمي على ربنا وقول يا رب يا رب بس انا مظلوم امتناعك عن الاكل يا حسنيه معناه انك هتموتي نفسك انا فاهم انك ست مؤمنه بالله ومافتكرش افتكرش انك عايزه تموتي نفسك منتحره <تصفيق> انا مظلوم انا مظلومه ولادي ولادي ما هو علشان ولادك يا حسنيه لازم تاكلي ها؟, ها اتفقنا مش كده يلا يا شويش ادوريها على عنبره وهي هتاكل اوعي تكسفيني بقى يا حسنية. تمام يا فن، يلا يا حس انا مظلوم <تصفيق> كوصر هانم في حاجة عارف سقر بي يا فندم فين؟ على التليفون؟ لا برا يا ستاهم برا؟ ايو فندم عايز قبل سيادتك خليه تفضل مساء الخيرات يا كوصر هانم اهلا سقر بيه تفضل شوكولا يا ستة مرسي حمد الله على سلامتك الله يسلمك جت سليمة وعال العال <تصفيق> جت سليمة معلش ما تأخذناش إننا ما اتصلناش بيكي كل الشهور اللي فاتت دي كنا بنرأي بالعملية كلها من بعيد لبعيد كان لازم نعمل كده لأن الاحتياط واجب ومهم في مواضيع حساسة زي دي أنا حتى ما فكرتش أرد على التليفون خالص <تصفيق> لا تليفون إيه يا كوفزراني بقول لحضرتك ما حاولناش نعمل أي نوع من أنواع الاتصال لحد ما اتطمننا إن القضية اتحكم فيها دلوقتي خلاص بقينا في أمان اه في أمان ايه شايفك مش مبسوطه لا ابدا ابدا ازاي الحقيقه ما كنتش اتمنى اني ادخل الست دي السجن كان نفسي يبقى في حل تاني حل تاني حل تاني ايه يا كوسا رهانم خطتنا اننا نعمل حساب اليوم ده ورتبنا ترتيباتنا المحكمه على اني اقوى فيه كبش فداء. المهم حضرتك طلعت زي الشعره من العجينه م. الناس اللي بتشتغل معانا لازم نحافظ عليها المفروض انك انتصرت انتصار ساحق ما تنسيش ان قضيه زي دي بيصل فيها الحكم للاعدام احيانا انا انا صحيح انتصرت انتصار كبير وطلعت من مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة؟ <تصفيق> دي مشكلة العمر طلعت منها وفلتت من العقاب وفعلا استريحت <تصفيق> لا او اوه اوه استريحت لكن الحقيقه ما كنتش متصوره اني في نوع تاني من العقاب حيلازمني طول الليل والنهار انا يا بيه تقريبا ما بنامش ونمت كوابيس الدنيا كبسه على انفاسي معلش كل حاجه في اولها صعبه بس ده يدل على ان ضميرك حساس جدا وده شيء طبيعي لكن هل كان عند حضرتك حل تاني دي فكره الخمسين ألف جنيه بتاعه البنك دي فكره تجنن باختصار الخطة كانت هيلة أما بقى القلق ده فدى شيء طبيعي والزمن كفيل إنه يمسح كل شيء تفتكر؟ افتكر ونص أفهمني مستهان أنت تعرف بيت حسنية بيت حسنية؟ طبعاً تعرف بيت حسنية أيوة مستهان معرفة طيب وديني بيتها حاضر استاني من عارف يمكن يمكن أن أروح لهم أسترعيها مين؟ افتح فضالي يا فنم فضالي حزبي على راسك استهاد لا ما تخافش مين دي عطريس مين دي عطريس مين دي عطريس مين دي عطريس مين دي عطريس مين دي عطريس ما عرفش ما تعرفش مين دي قرب ياد منك له سلموا عليه الس Sethayani لا <bir cultural validation> لا держال الألة لا لا يا عم عارف. يا لا مش مهم خد فلوس 400 جنيه على <سؤال> أخوتك فلوس العيال. <صير> انتي ما سألتينيش عن اسم سألت كل العيال وما سألتينيش طب اسمك إيه؟ اسمي وفاء. عندي كم سنة يا وفاء؟ عندي دول كم صباع دول اربعه مظبوط أربعة عندي اربع سنين طب انتي ما مع أخواتك علشان تاخدي فلوس ليه؟ أنا مش عايزه فلوس طب ايه ده انتي مسكة في ليه كده؟ اصلا حبيتك قوي وأنا عايز اجي معاك توديني عند مامتي اوديكي عند مامتك اصل انت مش عارف زمان كان في هنا واحدة لذيذة اوي وطيبه اوي اسمها اما اما دي بقى ماشيت اما دي كانت بتأكلني وتشربني وتغطيني ولما الوادي الكبير يرزع رجله فوق رقبتي تشيل رجله من على رقبتي وبعدين يا ستي مشيت، مشيت راحت فين، الله أعلم والعيال دور دلوقتي بيأكلوا اكل عارفة الوادي الكبير اللي هناك اللي أنا قلتلك عليه امبارح خطف مني اللقمة وبالليل البيت زينب جابتلي لقمه قلت اشيلها تحت المخدة وكلها والعيال نايمة نمت أنا الأول وصحيت لقيت الواد التاني اللي صغير شوية كلها، كلها هي كمان انا مش عارفه مين اللي قاله اله لامتي تحت المخاوف طب بس ارجوك كفايه انا زعلتك لا ابدا ابدا يلا بينا يعرف يلا استنى انت رايحه فين انا همشي طب مش انا قلتلك تاخديني توديني عند امي طب ايه ما ملقتهاش لو ملقتهاش هاتبقى حاجه حيه اقولك استنى عندك لحد ما تلاقيها انت... انت عايزة تيجي معايا؟ اجي ما دام يمكن تلاقي امي اجي طيب تعالي دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا حمتها حميتها يا استهانه ولبستها الفستان الجديد تعالي وريني كده الله ده انت بقيتي قمر ده انت اللي يا بكاشه لا مش بكاش انت بجد قمر وحلوه ومش بتكشري طيب ادخلي جوا بقى هيحطوا لك الاكل علشان تاكلي ادخل من هنا ايوه ادخلي من هنا وددته هتجيلك على طول ما في واحد جوا حاطط طرتور اقول له هات لي رز ايوه قولي له طب انا هروح اتغطي احب اتغطي ايه <تصفيق> مين؟ دانا دانا ما تتخطيش الغطت كنت بس عليكي عليك الاحسن يا حبيبتي طب انت ما نمتيش ليه؟ انا ازاي؟ مش عندك ميعاد دوة؟ فريدي راحت عليك نوم صحتك هتتعب والدكتور يزعل مننا وانا خاصمك وتبقى مشكلة يا حبيبتي أنا معلمة المنبه بالبتاع دي أول ما تيجي البتاع دي عند البتاع دي كنت حصحيك على طول طب تعالي بقى معلمك الساعة هتقوم من النوم علشان تعلميني الساعه لسه فاضل ربع ساعة لمعادة الدواء ونبقى ننام سوا على الأل أدفيلك فرشتك ده أنا لا ادفيك شوفي بقى يا ستي العقرب ده اسمه العقرب الصغير هم؟ هم؟ والعقرب ده اسمه العقرب الكبير ملقوش اسم غير العقرب لا ملقوش غير العقرب زي بعض ونفوت لهم دي <تصفيق> عارف أفنى استهانم اطلب للسواء خليه يجيلي حالا وانو لقيتوش حركة بتاكس ياه yeah. المشوار مستعجل لدرجات يا مستعجل جدا عايز أفرح طب فرحيني معاك يا يا عارف البنت دي أكبرتني إنها تكون بنتي ايوه ومن النهاردة هتبقى بنتي رسمي البنتي دي؟ أيوة وفاء يعني سيادتك هتتبنيها؟ لا لا لا هتبنيها ده إيه أكتر من التبني بكتير أنا حديها اسمي واسم جوزي جوز سيادتك اللي توفى؟ أيوة ما كل شيء ممكن سيادتك لموخزة يعني فكرتي؟ فكرت كويس جدا دي أحسن فكرة فكرت فيها في حياتي يا عارف أنا طبعا باخد ودي معاك في الكلام لانك تعرف كتير من اسراري وثبت لي دايما بالادله انك شخص امين ونظيف وكتوم وتجربتي معاك اكتر من 20 سنه طمنتني اني وانا بحكي لك الحكايه دي بالذات هتنساها نهائيا اتيكه زهرة وفاء <تصفيق> زهرت يا ماما ونجحت خدت الليسانس الف مبروك الف مبروك يا <تصفيق> الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي مبروك يا مبروك <تصفيق> الله يبارك فيك يا عم عارف عارف يا فندم اصرف مرتب شهر للسواء والكل الشغالين ربنا يخليك لينا يا استهانم نفرق شربات لا شربات يا عارف دي طريقه بلدي ولا بلدي ولا حاجه يا ماما يلا يا عم عارف لنا شربات نشربه احنا خلاص اعمل شربات نشربوا احنا يا عارف <تصفيق> حاضر يا اه عارفه اني مبسوطه قوي ليه علشان بنتك حبيبتك بقى معاها لسانس محترم لا لا م? انا فرحانه اكتر انك خلصتي مذاكره ووجع القلب وتلتفتي بقى لصحتك وشبابك وهي المذاكره كانت بتعمل لي حاجه يا ماما على الأقل كانت بتحوشك عني هو انا كنت بسيبك الا لما بروحك كلية بس هو وقت الكليه شويه يا وفاء <تصفيق> ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا ماما يا حبيبتي وربنا يخليكي دايما جنبي يا حبيبتي ايه رايك بقى في سفرية شهر ولا شهر ونص نستجم وفي نفس الوقت نجيب موديلات للشتاء لا مش هنلحق نسافر ليه يا حبيبتي عشان انا عندي مفاجاه اها ايه عريس <تصفيق> لا لا لا مش عريس ولا حاجه <تصفيق> انت عارفه أن انا ما في الحاجات دي دلوقتي ليه يا حبيبتي ليه ما بتفكريش في الحاجات دي؟ ما انا لازم افرح بيكي. ايوه بس مش دلوقتي يا ست ماما، مش دلوقتي خالص. الله، امال ايه المفاجاه دي يا روحي؟ ايه رايك في بنتك تبقى ضابط؟ يا فندم. لك تاني، بقول لك بنتك تبقى ضابط. <تصفيق> يا حبيبتي ما انا سمعت بس ما فهمتش. شوف يا ستي، انا هدخل دراسه لمده 6 اشهر، اطلع من الناحيه الثانيه ضابط بوليس. الشربطه الثاني مرسي عارف. <تصفيق> <تصفيق> يا عارف. اتفضل يا فندم. <تصفيق> ميرسي يا بنتي كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ عاملين نظام دلوقتي البنات يدخلوا أكاديمية الشرطه ياخدوا كورس ويطلعوا ضباط شرطه يا بنت ليه هو من قله الرجاله ضروري في البوليس في حاجات ما تعملهاش الا الستات يا ماما والا ما كانوش عملوا النظام ده طب واحنا مالنا احنا ما صدقنا خلصتي يا ماما انا حابه قوي الفكره دي يا حبيبتي معنى كده انك هترطبي بشغل طب وماله يا ماما طب لشغل يا ماما هي مش مساله لازم وقتي يا حبيبتي واحدة بجمالك وقتها قدام المراية. في اللبس الحرف، في الخروج، في الفسح يا حبيبتي يا روح ماما انت دي أحلى أيام عمري ماما أنا لي وجهة نظر تانية وانت معوداني أن أخد قراري بنفسي مدام ده في حدود الصح يا حبيبتي أنا مش بعرضك لأ أنا بحاول أقنعك شوفي يا وفاة مع احترامي أنا... وتقديري للرأي الآخر النابع من أعز إنسان عندي في الوجود بس أنا خلاص مصممة على رأيي ودمتم يا حبيبتي الغالية <تصفيق> حاضر يا بنتي مدام دي رغبتك خلاص اللي تشوفيه الله انت زعلتي ولا ايه انت مرة تقنعيني وانا مرة اقنعك والاشطر هو اللي يقنع التاني والمرة دي بقى انا اللي اشطر <تصفيق> <تصفيق> انت دايما اشطر وانت دايما احلم <تصفيق> الملازم اول وفاء نبيل مشتناوى يا فندم اهلا وسهلا اتفضل شكرا يا سيدة المامور. أودي، أتفضل لي. يا فندم. قالت لنا أشار القسم بالحقك على قوة القسم اعتبارا من اليوم. وأنا يا فندم قايت تلم. أنا هل بالعلاقات العامة، وأنا في الواقع متفائل جدا بتعيين واحدة ست ضمن قوة القسم، لأن في حاجات كتير أنت كامرأة هيبقى لك دور فعال فيها، لأن إحنا دورنا كخصم بوليس. مش بس تعقب الجريمة وأعطاء الجزاء الرادع للمنحرف احنا همنا جدا نخدم مواطن القسم ونحل مشاكلهم وخلافاتهم في إطار من العلاقات الإنسانية السليمة وده لنا مؤمنة بيه فعلا يا فندم طيب اتفضلي للسيد نائب المأمور وهو هيسلمك الشغل تمام يا فندم أهلاً, أهلاً, اهلا وسهلا اتفضل أهلاً, أهلاً, اهلا يا خيرية. <تصفيق> ماما استني تعالي معرفت بالملازم اول خيريه دي بقى كنا زمايل قاعدين جنب بعض طول السنة في كليه الضباط المتخصصين <تصفيق> اه اهلا وسهلا <تصفيق> اهلا بيكي <تصفيق> ايه قاعده جمبك وفاء على تخته واحدة. ايه يا ماما تخته واحدة ايه <تصفيق> هو احنا عيال صغيرين هو يعني هو فاكرين انكم كبرتو خلاص هنكبر على حضرتك يا تاند. مرسي قوي طب اتفضل اتفضل عن اذنكم اه اتفضلي يا طنط الحفله تجنن يا وفاء ولسه دي هتعجبك اكتر ده احنا عاملن لكم بروجرام يجن وبروجرام كمان اه طبعا امالي امال حنقعد كده طول الليل بوزنا ببوز بعض <تصفيق> <تصفيق> عزمين ناس كتير اه يا ستي وماما ماما عامل عميلها عزم نص البلد كأن تعينت الكونت دمونت وفاء ايو يا ستي بلتها الوحيدة بقى على العز ده كله اه ماما سمعتك اه على طول تقول لك الله هو اكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في ايه وفاق مش عارفة بمغص كاميداوية ايه تي ايه مالك يا وخاء عندها مغص ايه ايه تي ايه لا اين يا ماما مغص كاميداوية هل موتني من فضلك ممنوع الدخول حيصة طمن على ايه حاضر اول ما تيجي فرصة هنقول لحضرتك طيب طمن عن اذنك عن اذنك حاضر حسب الجهاز عبراهيم عن اذنك يا سيد ايه تكله في ايه يا دكتور ثانيه واحده من فضلك في ايه بس يا هانم احنا بنعمل الاجراءات اللازمه يا دكتور طمني يا ابني طمنوني حاضر يا ست اطمني اطمني حطمن بس عن اذن حضرتك الدكتور ايوه ست الحكيمه الدكتور كمال بيقول الحاله محتاجه لاخصائي الكبير محتاجه للدكتور يحيى يبقى لازم تلاقوه حالا اهدي دي يا استاذ هانم للاسف الشديد الحاله متاخره ومحتاجه عمليه نقل كليا نقل كليا ايوه المريضة عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل كليا طب نجيب كلية نجيب اتنين نجيب تلاته <تصفيق> لا يا هانم المساله مش بالبساطه دي الكليه اللي محتاجها بنتك كليه بني آدم ودي حاجه ما بتكتبش فروشتها وبتيجي من اجزخانه ولا مستشفى دي بتتاخد من جسم بني ادم سليم يعني ايه يا دكتور يعني المساله صعبه بتاخد وقت هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة يعني من 8 إلى 10 تحليل تحليل أنسجة تحليل دم تحليل نسبة الألياف تحليل يعني تحليل كتير وبعدين نوع الكلية من حيث توافق النسيج وبعدين ندور على الشخص المناسب اللي يرضى يتبرع بالكلية وكمان لازم نعمل معاه كل التحاليل دي علشان يكون فيه توافق تام ونتأكد ان النسيج اللحمي متوافق علشان الجسم ما يلفزش الكلية دي لأنها من بني ادم تاني معلش معلش أنا طولت معاكي بس كان لازم أشرح لك. يا هانم أنا بشرح لحضرتك مش عشان تعياطي بالعكس علشان تتملكي لأن المشوار طويل ولازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة علشان ده حينعكس عليها طيب المهم دلوقتي الكلية بالضبط بالضبط كده نشوف حضرتك حنجيب الكلية منين الكلية منين؟ هي دي سؤال يا دكتور خدوها مني <تصفيق> أيها لكن هي كبيرة في السن مش بس كده لعملية كبيرة ومجهدة جدا، صحيح الإنسان يقدر يعيش بكلية واحدة لكن, لكن مع كبر السن ومجهود العملية هيبقى صعب عليك انت بتقول لي يا دكتور انت بتتكلم على بنتي أعز حاجة عندي من غيرها أنا ما سواش حاجة حياتي نفسها ملهاش قيمه يلا يا دكتور من فضلك ابتدي أعمل التحاليل حاضر مساء الخير اه اه اه ده اللي انا كنت اعمل حسابه ما بتبطلش عيات يا دكتور مش هينفع كده يا وفاء على فكرة المرضى بتوعي خصوصا اللي بيعه في قربيزي مدة طويلة اوز زي حضرتك كده انا شخصيا برفع التكلفة بيني وبينهم عشان كده سمحت لنفسي ان اقول اسمك مجرد من القاب وفاء ها؟ وفاء كده خط لازم بكل السرور يا دكتور انا كنت عايز اسمع رأيها هي اه مش في فيق حالتها النفسية يا دكتور بهدوء كده بهدوء بهدوء كده يا وفاق إيه اللي مدى إيه كل اللي نفي ده يا دكتور عجبك أجازة من كل نحياه وأربع ساعة غسيل مرتين في الأسبوع وإيه تاني هو ده كل شوية يا دكتور الله يا ستة حسنية مفرش هايل صحيح يا بنتي إلا صحيح ده كله زوق وقت طويل بنقضيه قدنا بنشتغل لكن اللي في القلب في القلب ربنا يا بنتي يتوب عليك ويبعد عنك الظلم كل المساجين اللي كانوا قابلي هنا بيقولوا إن فيش على لسانك إلا الظلم والمظلومين الظلم يا بنتي وحش الظلم زي الجوع لاتنين ألعب من بعض وحد الله يا ستة حسنية منهم لله اللي ظلموني ربنا مش هيسيبهم ابدا مش هيسيبهم ابدا تفضل يا كوسر هالم مرسي يا دكتور يا حيا شوف يا ستي الحقيقة أنا مش عارف أفرح ولا زعل خير يا دكتور جميع التحاليل والفحوصات أثبت التطابق كامل وأذا أقول أننا لما ناخد كيلية من حضرتك ننقلها لوفاء الجسم هيتقبلها مش هيلفوزها بإذن الله الحمد لله الحمد لله تبدأ خبر عظيم يا دكتور اللي مش مريحني بقى أنا شخصيا إن صحة حضرتك العامة ومن خلال الفحوص برضو قد لا تحتمل عملية زي دي أنا شايف إن بلاشت ناخد منك الكليل كلام إيه اللي بتقوله ده يا دكتور إحنا متفقين وعملنا الفحوص على الأساس ده ما قلتش حاجة كوصر هانم بس بس صحتي صحتي صحتي تسوي إيه قصة صحة بنتي أنت عجبك من منصرها ده؟ عاجبك رميتها دي؟ البنت اللي زي الأمر اللي كلها شباب وحيوية وفي أحلى سن عمرها يبقوا الشعب الشاكلي ده وتترمي الرمية دي؟ يا ستي هنلاقي حل تاني إمتى؟ أستنى 3-4 شهر تاني على ما نعمل تجارب ويا تنفع يا ما تنفعش أدخل في تجارب تاني وهكذا وهكذا أستنى أشحك؟ يا كوسر هانم أستنى واحد يقولي وفقته تاني يوم يغير رأيه؟ لا لا يا دكتور ده أنا أمها وكل واحد اولى بلحمه الكليه هتتاخد مني أنا يا كوسر هانم يا كوسر هانم وجدي أني احذرك اولا سنك وبعدين حالتك الصحية لا تسمع دكتور دكتور يحيى أنا حياتي ما تسواش يوم واحد تعيش بنتي في سعادة يوم واحد تعيش طبيعية زي أي شاب دكتور يحيى أرجوك خد مشكليه واحده خد الاتنين خد دمي خد قلبي خد عمري خد حياتي كلها خد كل نبضه فيا وخلي بنتي تعيش وبسرعه ارجوك انا مليش عندك غير طلب واحد وبقول يا رب يتحقق انا عايزه اعيش عشر دقايق بعد العمليه اطمن انها نجحت وبنتي عاشت وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب كوثر هانم كوصر هانم أنا بقالي عشرين سنة طبيب شفت مواقف إنسانية ملاش أول ولا آخر لكن صدقيني انا عمري ما اتحطيت في موقف مؤثر كده وربنا معانا بإذن الله غريبة دموع في عينين جراح أنت ان الجراح ده ملوش احاسيس يا مدام كوصر لا لا أبداً ما قصدش إطلاقاً عندك حق عندك حق أنك تصورين إن الجراح اللي ماسك مشرط وبيعمل بيه في جسم الإنسان إن ممكن تكون مشاعره متأخرة العكس هو الصحيح صحيح هو وجبه يتماسك ويتمالك أثناء إجراء العملية لكن في نفس الوقت الجراح من أكتر الناس اللي بيبقوا شايفين عظمة ربنا متجلية قدامهم أنا فهمت من كلام حضرتك إنك موافق أنا موافق وربنا معانا وربنا يستر. إلحقنا يا دكتور مش رادية تدخل إلى لما تشوف مامتها اه هو ده اللي ما كناش عاملين حسابه مامتها في نفس الوقت بنحضرها للعملية وطبعا لبسة لبس قط العمليات ولو الست وفاء شافتها في وضعها ده هتعرف طيب طيب معلش معلش شوف يا ستي احنا نتعب شوية ونرتبها ترتيب كويس لبسي كوسر هانم لبسها العادي وخليها معاها شوية وبعدين لما تدخل وفاء قط العمليات تكون أنت جاهزتي والدتها مع حقنه البنج وتدخلي أوصر هاني حفظ النظام ده كويس قوي يا سيستر لأن أي خطأ ممكن وفاء طرف التعمل العمليه نهائيا م? خدي بالك كويس أنا فهم يا كل حاجة الحمد لله على السلامة يا حبيبتي الله يسلمك يا ماما برضو مش عايزة تقولي لي ليه نايمه على السرير؟ ابطني يا حبيبتي شوي تعب بس الله يكون في عونك عصبك تعبت قوي يا ماما بس المفروض بقى تحمدي ربنا وتبقي كويس حبيبتي ما كويسة كويسه طب قولي لي بقى ايه المحاليل دي؟ ده انت محاليل زي بالظبط والأدوية كمان زيك مش إحنا زي بعض في كل حاجة يا ماما؟ لا يا ماما بجد في في حاجة مخبيها عليا؟ يا حبيبتي بقول ما فيش حاجة. اتكويسه صباح الخير صباح الخير يا دكتور, دكتور. انا نمت نوم عميق خدتها 12 ساعه نوم بعد ما اطمنت على عملية. ها بس ازيكم دلوقت انا الحمد لله حسني كويسة كويسه قوي ميرسي يا دكتور انا تعبتك معايا قوي بيني وبينك تعبتيني قوي قوي قوي انما زي بعضه بعد الواحد ما نام وصحي نسي التعب كله على فكره يا وفاء انت فكرتيني بامتحان الثانويه العامه كل ما يبقى عندي عملية دقيقة أحس إن أنا بمتحم في السنوية العامة إيش معنى السنوية العامة مش عارف. <تصفيق> علشان بيبقى حواليها اهتمام زيادة وليلي انت إزايك؟ الحمد لله كويس الحمد لله ماما يا دكتور مش رادية تقولي مالها فتحت عنايا لقيتها نايمة على السرير اللي جنبي ومش رادية برضو تقولي مالها مامتك يا ستي هي لدتك الكلية بتاعتها <تصفيق> دكتور ما هي لازم تعرف كوصر هاني أولاً لازم نغيرلك على الجرح زي ما بنغيرله ثانيا لازم تمر بمراحل علاجيه ثالثا مصيرها كده ولا كده هتعرف ليه كده يا ماما ليه كده هي كلها اليا تغلى عليك يا حبيبتي انا لو كنت اعرف كده ما كنتش وافقت ابدا ده معقول يا ماما معقول المفروض بعد نجاح العمليه ده يفرحك مازعلكيش لان انا عمري في حياتي ما شفت حب بين ام وبنتها زي اللي شفته يا وفاء شيء عظيم انا اهنيك يا وفاء على ست والدتك ده انت تهنيني انا يا دكتور على بنتي ده انا مجيش فيها حاجة كلام ايه ده ماما دي عاملة تعمليها تضحي بنفسك وبصحتك <تصفيق> اوعى تنسى حاجة يا عارف انسى ازاي استهاني كل شيء شيله تمام التمام في الشرق ونظفت البيت يا عارف وعملنا زواء كمان ياه ايدا كله ايدا كله الله مش هتنوروا متكم استهانم الحمد لله انها قامت بالسلامة يلا جلا يا حبيبتي هنمشي خلاص يا ماما ايوه يا حبيبتي ودفعنا الحساب وكل حاجتنا لمناها طيب يا ماما ايه ماما انتي مستنية حاجة يا حبيبتي لا لا ابدا اهلا يا دكتور يحيى كويس ان انا لحقتكم احنا سعده اننا شفنا حضرتك قبل ما نمشي من المستشفى كوسرهانم هانم انا طالب القرب منك يشرفني اني اناسبك واني وفاء تبقى مراتي <تصفيق> الحقيقه دي مفاجاه ارجو انها تكون مفاجاه ساره بكل تاكيد يا دكتور انت راجل عظيم واحنا لا يمكن ننسى افضالك أفضل ايه العف العف يا كوسرهانم هانم انا اديت واجبي لا ولا اقل ها قلت ايه <تصفيق> والله يا ابني مادام انتوا متفقين خلاص ده يوم المنى مين ومين اللي متفقين حضرتك ووفاء ماما يا فندم انا ما اتفقتش مع وفاء هي اول مرة تسمع مني الكلام ده صحيح ها اه غريبة قوي انت انت طالبها من غير ما تاخد وتدي معاها من غير ما يبقى فيه بينكم حوار في الحدود دي يا ستي هي اول مرة تعرف انا رأي يا كوصل هانم اني ادخل البيت من بابه ده الاسلوب اللي افضله وانت حضرتك هتسأليها يا توافق يا الباقي كله بقى هيجي بعدين. الشيء عظيم. ادي الجمال ودي الجمال. م? ايه رأيك يا حبيبتي؟ ده كلام يا ماما حبيبتي. <تصفيق> ما الوشك همرك كده يا روحي؟ يا كوصر هانم يا كوصر هانم السؤال يبقى بينها وبين حضرتك. اه عندك حق. انتو بجيين الايادة بعد يومين عشان اتطمن اطمئنا النهائي. يوميها حاس مع الرد. على فكرة لو وفاء رفضت. ده مش همنع اني اكمل لعلك يا دكتور احنا ما نلاقيش احسن منك لا لا من فضلك يا كوسر هانم ده تأثير غير مباشر على وفاء <تصفيق> اللي مش عايزة تنطق ولا بكلمة عن اذنك يا دكتور نشوفك بخير نورت بيتك يا كوسر هانم نورت بيتك يا وفاء هانم مرسي عارف مرسي عم عارف يا سلام يا سلام اخيرا اخيرا رجعت البيت والقطي اللي بحبها يا ماما ربنا يسعدك ووفاك يا بنتي ويديك الصحة يا رب ولو اني كنت اتمنى ان صحتي دي وسعادتي ما ترش على حسابك انت كلام ايه ده انا مش عايزني نتكلم في الموضوع ده تاني قولي لي بقى قولي لي بقى ايه رأيك بقى في صينيه بطاطس في الفرن يعملوها لنا على الغداء ايه ده بقى احنا هنديها من اولها كده نغير بقى شوية لحسن زينا من اكل المستشفى او النبي يا ماما ده احنا بقالنا شهرين واكتر عايزين ننسى بقى الكلام ده ونعيش ونضحك وننبسط كليه حضرتك قمر تصدقي بتزغزغني؟ يا بلافه يا لذيذة انتي قلوهم يا عارف يعملوا لنا البطاطس حاضر يا فندم ربنا يفرح يا بنتي كمان وكمان آم ما تقوليلي بقى؟ اقول ايه؟ انتي مش عايزة تقوليلي حاجة؟ سلامتك يا حبيبتي؟ سلامتي ازاي؟ لا في موضوع مهم انتي عايزة تكلميني فيه انا عارفة كده اه صحيح موضوع الدكتور يحيى اه صحيح هو في غيره ده احنا طول ما احنا قاعدين في العربيه اه دلوقتي هتتكلم ما بتتكلميش دخلنا البيت اه هتتكلم دلوقتي ما بتتكلميش ما تقولي بقى يا ست ماما وتخلصيني ساكته ليه يا بنتي هو انت بدياني فرصه يلا اديني اديتك الفرصه اه ها قولي اتكلمي ها مستنيه قول. قولي طب ما انت عارفه الموضوع انت اللي تقولي لي. اقول ايه يا ماما اقول ايه ده انا في منتهى السعاده ده أنا عمري ما كنت اتمنى اتجوز احسن منه بحس انه راجل راجل كويس قوي شهم كل تصرفاته بتقول إنه ابن ناس طيبين وكويسين بالظبط يا بنتي وده رأيي يبقى خلاص يبقى احنا مش موافقينه بس ده احنا مرحبين اشد الترحيب بل بالعكس ترحيب مهول لا, لا. حيلك حيلك بقى إيه في ايه يا مام؟ لا ما هو انت كمان لقطه جوهره بمعنى الكلمه انت وفق هانم على سن ورم راي حضرتك ده راي غير محايد ومع ذلك كفاب أبنتك علشان ابقى لقطه على خيرت الله يا حبيبتي حيثنا بقى نفرح ونرجع زي زمان نزيط إن شاء الله يا ماما وربنا ما يجيبش حاجة وحشة أبداً يا رب طب إيه رأيك ما نعزموا بكرة على الغداء ألا ونعزمه بكرة ليه ما يجي يأكل معانا النهاردة صنيت البطاطس <تصفيق> القهوة يا فندي شكرا مارك مرسي يا مارك متشكرين قوي وفاء نعم اوعي ان البطاطس دي انت اللي طبخاها لا لا ده انا أحسن منها بكتير قوي كمان صحيح؟ اه طبعا صحيح مع اني نشأت في اسره عندها شغالين كتير لكن دايما كانت وجهة نظر ماما إني لازم اعمل كل حاجه بنفسي عشان بقى ما تحطش تحت رحمه حد يعني في حد ممكن يشتغل اوكي كان بها ما فيش شيب انا اعمل كل عزيم. حاجه بنفسي عظيم صدقي مم؟ كل تفكيري ونظرياتي عنكم بتتحقق تمام الاصاله والمعاصره وبدون افتعال تتحكي على إيه؟ <تصفيق> علشان لسه قبل ما نعزمك كنا بنقول يسقط النشا قوليلي <تصفيق> <تصفيق> بقى لا قولي انت الاول نعم بص بقى انا مش عايز اخبي عليك حاجه انا عامله عملية وشايله الكلى وديني قلت لك اهو علشان ما تقولش بقى ان احنا غشناك وهجيب لك شهاده من الدكتور يحيى <تصفيق> يا دكتور يحيى يا ستي احنا مش عايزين شهاده من دكاتره ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم احنا أعايزين شهادة من مأزون بسرعة كده؟ مش بسرعة ليه؟ والله بقى المسائل دي من اختصاص الماموات. يا ستي إحنا نتفق وهما يمضوا ما تنزل إيدك يا جماعة هم خش ملاش أقول لك نزل إيدك يا عسكري ادخلوا قدامي يا دخلت في ايه؟ البيه المعمور قال لي دخل المشبوه ديه عند حضرة الزبط وفاء تعالى هنا نعم اسمك ايه اسمع عتريس عتريس ايوه عتريس امال حسام الحرامي ايه عب الحليم حافظ اتكلم كويس يا <تصفيق> حلوه يا ودي دلوقتي اتاكدت انك ظابط بحقه حي انت هتتكلم عدل ولا عمر اقل عليك صداغك مش قوي كده يا حضره الضابط اللي على فكرة اقول لك يا حضره الضابط ولا ضابط هاني اخرس عليا النعم اخرس دي بتاعه الهوا يا ولد بلاش لما اقف ساكت ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال لا بالراحة يا مدام على نفسك لا حامل والنرفزه والعصبيه دي خطر على الجنين ربنا يقوامك بالسلامه انت واللي زيك اللهم طولك يا روح نهايته جايبينك هنا ليه اساليهم انا بسالك انت كل سرقه ما تحصل في دايره الكراكوني يسحبوني طب اللي اتسرق امبارح تحف ومجوهرات انا ما بشتغلش في الحاجات دي ما بفهمش فيها انا اللي مؤاخذه سرقه تلفزيون فيديو استيريو هاي فاي سخان بوتاجاز حته نابوليا أما المجوهرات والتحف انا ما اعرفهاش ابيعها بالرخيص فيها استهانه لا لا ده انت بتتكلم على بلاط اهو ما هو لازم اتكلم على بلاط إذا كنت انا مسجل خطر طب قول انت بتسرق ليه اه جنن للجد انا بسرق هوايه زي ما عندكم أنتوا في عالم الحريم بيقول لك العروسه تهوى التطريز وثقافتها فرنسيه أنا بقى قهوة السرقة وثقافة الأمية هترجع تتكلم عوك تاني؟ أم أنا أقولك إيه بس يا ست الزابط هانم ست الزابط هانم؟ اسمي حضرة الزابط أقولك إيه؟ أقولك بس عليه بس لعشان عيش بس لعشان أهلي ما ربتنيش بس لعشان المام إشريت البرفان اللي انت حطاهم دول يأكلوا أسره يومين يا حضرة الزابط مالكش دعوة بي أنا وخليك في نفسك آه مالكش دعوة بي أنا وخليك في نفسك يبقى عايزة تحط راسك في الرمل يعني ايه يعني زي ما انتوا تاخدوا بالكم من نفسكم خدوا بالكم مننا احنا برضه بنقدمين بنجوع وبنعطش المجتمع مفتوح على اخره للعمل الشريف ما تبصش لغيرك واشتغل وانت تبقى احسن مني انما بقى اذا كنت عايز تبقى بلطجي حاجه تانية انا ما بلطجي بخاطري رجليا زلت لاني ماليش اهل تربيني لما كبرت وادركت وحتى لو حبيت ارجع في كلامي انتوا مش هتقدروا ليه علشان مسجل خطر علشان بقيت حرامي راسمي سرقت ما سرقتش كل ما تحصل سرقة في دايلتكم يجرجروني يعني باختصار ما عنديش فرصة أبقى مش حرامي مش عارف أنا مصدقك ليه عشان بتكلم من قلبي وعلشان نص الحرامية مش عايزين يبقوا حرامية نرجع لمرجوعنا نرجع لمرجوعنا انت سرقت مبرح في القضايا اللي جايبينك فيها ما أنا قلت لحضراتك ماليش في المجوهرات والتقحة سرق ما تشخطيش فيها برضو لازم يب عم كده سرعت ولا ما سرعتش امبارح ما سرعتش لسبب بسيط اتفضلي ايه ده جواب من القصر عيني انا خارج الصبح الساعه 10 وتلقفوني وانا داخل الحاره انا قعدت في القصر عيني اربع تياب مكتوب عندوك اهو في الجواب وجواب ده من القصر اهو كنت عيان؟ لا كنت متفسح. اتكلم عدل يا. بقول لك كنت متفسح. قالوا لي عندك لحميه في مناخيرك عملتها حجه ودخلت المستشفى اعمل عمليه اللحمية <تصفيق> علشان لما واخذه أكل أكل العيانين <تصفيق> مع ان عليها النعمه انا ما لحد دلوقتي ايه عمليه اللحميه اللي عملوها لي دي. <تصفيق> طب هات الجواب ده. خليك ملطوح هنا. بس ما تقوليش ملطوح. اخرس خالص. خليك معايا عسكري. تمام يا فندم. تمام يا فندم. مش عيب تعمل تحية الوحدة ست؟ اسكت يا عطريس ما تودلاش في دهية تمام يا فندم عملت ايه مع الوضع عطريس؟ بيتهيقل يا فندم سرقة امبارح بالذات ملوش دخل فيها فعلا ملوش دخل فيها واحنا قربنا نعرف السارق واتضح انه مش من منطقتنا المهم هتعمل ايه مع الوضع ده؟ اللي سعادتك تشوفه يا فندم ما يغركيش إن الواد ما سرقش مبارح دوات شقي ومتعب ومؤرف والله يا فندم أنا بتهيقلي إننا نقدر نعالجه يا ريت تبقي عملت فينا وفي خدمة كبيرة أعرف المباحث يا دوبك يخرج من قضية شهر ولا شهرين نمسكه في قضية تانية يا ريت يا فندم نقدر نحول حرامي زي ده لمواطن صالح وده رأي ساعدتك دايما بالضبط طيب يا فندم أنا حمشي دلوقتي اتفضلي يا فندم الدكتور ما عندوش عيانين؟ لا يا فندم خلصنا اتفضلي مرسي يا عمي أهلاً أهلاً أهلاً يا وفاق اتأخرت يعني معلش يا يحيا كان عندي شغلانة بس طولت شوية إزاك يا حبيبي وحشتين يا عوي إزاك يا روح قلبي <تصفيق> كويسة؟ يعني مرهقة شوية يا حبيبتي يا حبيبتي أنا رأيي تسيبك من موضوع الشغل ده يحيا أنت أغلب الوقت بتاعك بتشتغل انا هاعو دعمل ايه يا ستي في حاجات كتير قوي ممكن تعمليها في البيت وهو انا بلاقي حاجه في البيت اعملها خالص آه دي مع مامتك استنيني هقعد حط ايدي على خدي يا يحيى قريب قوي بإذن الله هيبع عندك اللي يشغلك تمام آه بس ما تنساش ان انا عايزة حقا ذاتي تحقيق ذاتك هناك في مملكتك <تصفيق> يلا يا حبيبي لنتأخر على الدكتور إبراهيم ومراتك آه آه دي احنا اتأخرنا فعلا عزمونا على الغداء عشان نجواحهم معنا <تصفيق> بس احنا نروح نلاقيه نسألنا <تصفيق> انا مرات دكتور برضو كده هو؟ آه بس دكتور ايه ولا كل الدكاترة <تصفيق> دايدا قمر سلام عليكم يا ست الكل أهلاً أهلاً أهلاً هي مام. اتغديتي؟ ها ماما اتغديتي اه اه طبعا يا حبيبتي خدي مالك يا كوثر أكلك ونظامك ودواكي في مواعيده أنت يا دكتور يحيى يا ابني بتكلمني كده زي ما اكون عجز ايه ده ايه ده القمر ده عمره يعجز أبداً اللي بقول لك عليه كوثر هانم اساسه ان الوقايه خير من العلاج ما تخافش عليا يا دكتور ايه يا اخي ايه ده انت مش عايز تنسى أبداً انك دكتور <تصفيق> ستتي حقكم عليا حقكم عليا وليلي بقى ايه رأيك اخلص الايادة بعد الظهر وندخل مسرحية كوميدي اه يا ريت آه. تيجي معاني يا ماما مش كده لا اروحوا انت يا حبيبي ما تيجي معان لا انا حاعد اتفرج على التلفزيون براحتك عن اذنكم ادخل بس غير هدومي طب حبيبي انا جايا وراك على طول يا يحي ايه يا ماما مش عايزه تيجي معانا ليه يا وفاق يا حبيبتي ملكيش دعوة بيا عيشوا حياتكم انتو خلوني انا في حالي طب وانتي حدائين فيا يا ماما معلش يا حبيبتي انا في الحاجات دي افهم اكتر منك انتي واخدها بحساسيه اوي يا ماما ولا حساسيه ولا حاجه انتي بس اللي بتحب مامتك زياده عن اللزوم <تصفيق> يلا يلا حبيبتي لاقي جوزك علشان تساعديه في تغيير هدومه وتنقيله البدله اللي حيلبسها على زوقك حاضر يا ماما خش متزقش ما الله بتزقي ليه اخرس اخرس خالص سيبوا يا عسكري تمام يا فندم انا انا عايز اعرف انا جاي هنا ليه جاي هنا ليه بقى ما ده ما سلقتش اقعد اقعد فين اه على الكرسي ده يعني هتقعد فين على الكرسي ده قدام حضرتك ايوه اقعد حاضر تاخد شاي ولا قهوه نعم تاخد شاي ولا قهوه شاي قولهم لهم يجيبوا شاي لاتريسي عسكري تمام يا فندم شوف بقى اما اقولك انا هجيبها لك على بلاطه أنا ما اعترفش على حد ما على حد حاعد على الكرسي هقعد على الكنبه تجيب لي شاي تجيب لي قهوه تسيسيني وتحايليني حضرتك علشان اقر على حد ما اعرفش حد وما على حد يا سلام انا صحيح حرامي لكن ما اقرش على حد مبادئ مبادئ عندك انت مبادئ كل واحد من مخلوقات ربنا ان شاء الله يا رب يكون ايه ضروري ضروري عنده حته جدعانه يعني انت جدع؟ بس ما بقرش على حد مم. ومين اللي قالك ان انا عايزك تقر على حد؟ <تصفيق> مانا ما لمؤاخذة <تصفيق> الاسلوب ده عارفه خبرة برضو انا مليش دعوة وعلى رأي المسل كل واحد يخليه في خبته مم. جبت الفايدة خلينا بقى في خبتك يعني حضرتك ما على عالكورسي قدامك لازم وطلبالي شاي عشان نتكلم في خبتي؟ بالضبط كده قصدك يعني لما الواد زاكي يغلبني في الكشنا؟ انت مش بتقول انك جد ما تخليك بقى دغري كوتشينه ايه ما انا مش فاهم انا عايز حضرتك تجيبيه الحكام الاخر عايز مني ايه عايزك ما تبقاش حرامي خبط لازق كده انت مش عايز نجيبها لك من الاخر لا ده الموضوع بقى محتاج للشاي ولا الشاي هنا كده وكده الشاي جاهو فتلا <تصفيق> لا الشاي مش ليا ده للسيد عتريس. <تصفيق> ماشي <تصفيق> حلو او السيد عتريس دي احنا يا سيد عتريس زي ما انت بتقول كل واحد فينا فيه جوانب حلوه وجوانب وحشه عايزين بقى ندور على الجوانب الحلوه اللي فيك نظهرها والجوانب الوحشه نخفيها ها ايه رايك وايه لازمته قلبه المخ دي مخك انت ولا مخي انا لا لا لا انا مخ انا ما يسويش انا في مخ سيادتك انت مالكش دعوه بمخ سيادتنا اه طب طب انا عايز سجاره بتشرب ايه اللي جنبي هو حدق اتفضل ادي علبه سجاير كامله اهي ولو ان السجار دي ملهاش أي فايدة بالعكس ضررها أكتر حضرتك بالكلميني زي ما كون بني آدم أنا متأكد أنك بني آدم وبني آدم كويس قوي وإنت نفسك حاسس أن جواك حاجات كتيرة قوي كويسة الكلام ده بجد طبعا بجد عتريس. نعم انا عايزك تعتبرني زي اختك لا لا لا والنبي لا والنبي في عرض سادتكم الكلام ده كبير علي قوي ابوس ايدك أنا, أنا, أنا, انا مش حامل الكلام ده وفيها ايه لما ابقى زي اختك فيها حاجات كتيره انا متعود منكم على الضرب على السجن انما صابت بوليس يقولي الحرام انا زي اختك لا ده كتير ده كتير قوي وانا مرتهلتكي الحكايه دي ازاي مش إيه رأيك أنا خطرت في بالي فكرة جهنمية دلوقتي. إيه هي يا مام. أنا عايز غير ستاير السالون الكبير. آه بس ستاير السالون الكبير حلو قوي يا مام. أيوه بس لونه مش دايجن لونه جديد قوي. هاي يا حبيبتي قلبي كده حتدخلينا فدوشة تانية ثم إن إحنا جايين نشتري مشييات خلينا بقى في ستاير. ومالو يا حبيبتي خلينا ننبسط ودايما دايما دايما أغير لكم المنظر علشان ما تملوش. ربنا خليكي يا حبيبتي قلبي. من فضلك يا الساز. أفهمتم. بكمل متر ده. من غير فلوس قولي من فضلك مين؟ كوسر هانم؟ مش معقول ازي كوسر هانم؟ ايه حضرتك نسيتيني ولا ايه؟ انا صقر اهلا صقر بيه اهلا بيكي ازي حضرتك؟ ايه المفاجأة الجميلة دي؟ وايه الغيبة الطويلة دي؟ شكرا يا فندم روح يا حبيبتي ادفعي 8 وعشرين متر يا ماما مش لما نلاقي القماش الاول؟ من ده يا حبيبتي من ده؟ لا لا طيب طيب مش لما يعمل القاسيمة من فضلك احنا هناخد 25 متر من ده حاضر ادينا الأسيمة الاول دي بنت حضرتك؟ ايوة ايوه اتفضل القاسيمة روح يا حبيبتي بقى ادفعي طيب يا ماما حاضر انت حضرتك اتجوزتي ولا ايه؟ لا اه قصدي ما انا كنت متجوزه ايوه بس كانت معلوماتنا ان جوز حضرتك متوفي وانك ما انجبتيش المهم ازاي حضرتك انت؟ الحمد لله والله حصلت غلطة ودخلت السجن لا مش كده وطي صوتك آه عشان الأمورة ها دخلت السجن سبع تمن سنين كده وبعدين خرجت وكل شيء حيرجع لمجالية بس اهنيكي على بنت حضرتك آه مش بنت حضرتك برضو أيوة بنتي طب ما أنا قلت لحضرتك حاجة حلوه قوي دي متجوزة لا آه ايوه أيوة أيوة متجوزة يا سقر ما شاء الله ما شاء الله واخبار الارانب ايه يا الأرانب؟ الارانب احنا كنا سايبين حضرتك وانت عامله أرنبين اه اصل حضرتك على الفلوس يعني لا الحمد لله مسطوره خلاص يا ماما دفعت برافو نستلم بقى الدواليب ايه دواليب دواليب ايه يا ماما قصدي إيه لا قصدي الستاير طب يلا عن اسمي حضرتك يا ساره مش تعرفيني يا هانم بنت حضرتك اه انا مؤخسه اصلي مرتبكه شويه بنتي وفاء وحضرتك صقر بيه من الاصدقاء القدام القدام قوي <تصفيق> اللي قبل حضرتك ما تتولدي على كده بقى حضرتك كنت صاحب بابا الله يرحمه لا أنا كنت صاحب ايوه ايوه هو كان صاحب بابا نستأذن بقى يا صقر بيه ودي تيجي ما تفضلوا نعزمكم على حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه لا معلش فرصه تانية اه اللي تشوفيه حضرتك على كل حال كنت عايز افوت على حضرتك نتكلم كلمتين لا ما هو اصلي إيه اصلي ايه يا ماما اصلي ايه حضرتك تشرف في أي وقت يا أستاذ مرسي أوي يا أميرة يا بنت الأمير أيوة بس أنت عارف حضرتك يعني اني أنا لا مفهوم مفهوم في حاجات تانية كتير بس أقربي أنا تعبت بقى وبعدين أ... على كل حال واضح ان حضرتك مش فاضي هذه الوقت أه بالضبط بالضبط يلا يا وفاء <تصفيق> خش يلا قدامي اخرس ده بيقول لي يلا برده يا جدعان انتو معندكمش عندكمش شغل غيرنا بلاش لماده سيبوا يا محمود هضربك سيب يا محمود فازوم ما انا قعدت امبارح لموخذه امبارح حاجه والنهاردة حاجه انا كنت فاكرك بني ادم وهو ده منظر بني ادم برضو. اخرس هات ورقه وقلم نفتح محضر الواد يا محمود اهو حضرتك ما ايه هكبسين عضيه دي اصول برضه انا ما عملتش حاجه علي اني افتح افتح راسي ببشره واتبل عليكي ايه ده انا تعالى كمان ما اروحش فابولك لو عنطه مش معقول ما واحد بقى خلصت ها خلصت اخلصت اللصوص اللي زي حضرتك هيه اللي تتبل على الناس لكن احنا هنا موجودين علشان نحقق العداله للكل فهمت؟ ما دام مش لبسيني قضية بقى فهمت ما المحضر ده؟ ليه لم المحضر ده أنا حكت فيه إني فشلت في إصلاح الحرامي عتريس وخليك بقى مقيد خطر وعلى رأيك لما تبقى تسرق تتحبس وتاخد جزائك خلص انت حضرتك واخد المسألة جد قوي ومعانا بالذات اش معنى؟ علشان أنا كنت شايفة أنك ممكن تبقى كويس بتكلمي جد إحنا اللي حنعيده حنزيده ما تتعبش ق من لما ببقى بشوف حضرتك ببقى كويس وعندي استعداد ان اقول كل اللي عندي واصلح حالي امشي الاقي نفسي اتلت ظهر شخصيتي مش حاجه حضرتك بتضحك عليا علشان ده بياكد انك ممكن تبقى انسان كويس فعلا برضو مش فاهم حضرتك وخذها جد كده ليه علشان انت بالنسبه لي تحدي وأنا رايي اللي متمسكه بيه ان انت وكتير زيك ممكن تبقوا كويسين جدا فهمت انا ما فهمتش بقى. بس علي النعمه انا ما عايز اكشفك طب اتفضل اقعد اخرج واقفل الباب يا عسكري يا فندم يا محمود الله الست هنا بتقولك لك اخرج الباب يا محمود حاضر يا فندم معقوله التأخير ده معقوله معلش يا دكتور يحيى الغيب حجته معاه انت عارف حضرتك انا وقتي محدود خصوصا ساعه الظهريه السفره جاهزه يلا اتغدى انت يا دكتور يحيى هتغدى لوحدي كده ما انا كنت كلت لقمه في المستشفى لا ما انا هاكل معاك اذا كان انت حضرتك ما تقدريش تاكل لقمه من غيرها لا ما زمانها جايه حتى التليفون بتاع الاسم بيدي مشغول على طول معلش معلش امسحها فيا انت ذنبك ايه يا ستي وهي حتى ذنبها ايه المفروض إنها بتؤدي عمل وعمالها يقتضي كده لكن السؤال لازمته إيه العمل من أساسه طب إيه رأيك بقى لو تطلع تستريح شوية استريح إيه ده عاد عيادة قرب نهايته نقول لك سلام عليكم معقولة يا يحي يا ابني ما فيهاش حاجة أخذ صندوش هناك كل حاجة لا إبقى أنت كده زعلان لا يا ستي مش زعلان ولا حاجة ما تشغليش بالك كلت آه أكل جميل فرخه بلدي دي مش كده مم. تقولي بقى ايه حكايتك داني انت حكتلي بتسرق ازاي لكن ما حكتليش ايه اصل الحكاية انا علشان وقت حضرتك ده احنا دلوقتي بنطبق مالكش دعوة بوقتي اصل حكايتك ايه يا ده انا قربت انزل لا حاول تفتكر شوف يا ست الضابط بيه انا كنت عايش مع ابو ام والامور ماشية صحيح فقرة لكن كانت ماشية ابويا كان دايما بيشتكي ما معرفش كان بيشتكي من ايه كان دايما زعلان زعلان ليه مش عارف لكن غالبا كان بيشتكي وزعلان من قلة اللي في ايده عيال كتير كنتم كام عيل والله مش فاكر كنا, كنا كتير 11-12-13 حاجة كده كنا زحمة بس اللي انا فاكره ان كنت اكبرهم اللي كنت اطوالهم المهم من غير كلام ولا حديث هب ملقناش ابويا فسطينا مات فص ملح وداب راح فين الله اعلم ما دورتوش عليه؟ أنا عن نفسي ما دورتش؟ أنا عايل حدور عليه فين؟ لكن اللي نفسها تدوير والدتي ولقتو؟ لقناها فين بقول لك فص ملح وداب المهم المهم في أمي الستة دي عمري ما شفتها نايمة وعمري ما شفتها بتاكل كل الوقت بتشتغل عشان تجيب لنا لقمة العجب العافية ولما تجيبها ما تدقهاش عشان توفر أنا انت حتزعلني ليه؟ انا عمري ما سمعت تعبير زي ده انا غلبان انا بقول اللي حاسس بيه انا بدبها كده تطلع كده وبعدين كمل اللي جاي قتل التقل ورا ليه حصل ايه حصلت بالظبطه ان هب مالناش امي اختفت هي كمان يا ريت امال راحت فين راحت السجن ليه عشان كانت بتشتغل في المخدرات على. انت مش بتقول انكم ما كنتوش لاقين تاكلوا ما هو ده اللي هيجنني تشتغل في المخدرات ازاي واحنا على الحال ده طبعا عمرها ما اشتغلت في المخدرات لكن الناس ما عندهاش ضمير لبسولها التهمة مين الناس دول؟ وليه هم بالذات؟ الله اعلم أم حاجة غريبة أوي أنا بقى ميكانيكي ماشي؟ هو هو, هو مش ميكانيكي بالظبط صبي ميكانيكي كان في رقابة 11 عيل قول 12 يمكن 13 ماشي؟ ماشي ما سابونيش بقى في حالي؟ الا إله الوسطى ما يندهليش إلا تعالى يا ابن بتاعه الحشيش روح يا ابن بتاعه الحشيش الله دمي غلبانه وإحنا غلابه والعيال 11 قولي 12 يمكن 13 عايزين يأكلوا ولا باخد ملاليم ما تسيبني في حالي بس بس بس ايه مرة جاي متعكن سخنت رحت ضربه بالشاكمان على نفوخ وبس بس ايه قضيت أحداث صغيرة خرقت لقيتها فوركيشة فوركيشة ايه العيال راحت فين الله أعلم قبل كده كان بيت تاهد بعد شوية واضراح أنا خرقت بقى ما لقيتش حد وأخيرا عترت في أخ يمكن هو الوحيد اللي نفع دبلوم تجاره طيب والباقيين اتفضل يا فندم اتفضل يحيى